فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عادوا فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم ك أ ن ه م أ ع ج ا ز ن خ ل خ ا و ي ة فهل ت ر ى لهم من بقي ا و ج ا ء فرعون و م ق ب ل ه و ا ل م ؤ ت ف ق ا ت ب ا ل خ ا ط ي ة ف ع ص و ا رسول ر ب ه م ف أ خ ذ ه م فاخذهم ا خ ذ ت ر ا ب ي ة إن ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ف إ ذ ا نفخ في الصور ن ف خ ة و ا ح د ة و ح ب ل ت ا ل أ ر ض والجبال فدكتا دكه و ا ح د ة فيومئذ وقعت الواقعه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 لا تخفى منكم خ ا ف ي ة ف أ م ا من أ و ت ي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا ك ت ا ب ي إ اني ظننت اني ملاق حسابيه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 موسوعه النابلسي ت ما ل ل ع ن و م ا ل هلك ع ن ا س ل ط ا ن ي ه فغلوا ثم في س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا ح ب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم م ا ت ب ص ر و ن و م ا ل ا ت ب ص ر و ن إنه ل ق و ل ر س و ل ك ر ي م وما هو و ب ق ل ش ا ع ر ق ل ي ل و م ا تؤمنون و ل ا ب ق و ل ك ا ق ل ي ل اسماء تذكرون ت ا ل من رب ا ل ع ا ل م ي ن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 وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم